فَسَنفَعْتَ عَلِمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ نَقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النَّارُ قُلْنَا فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَي يَرْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المورقين وقيل يا أرض بؤلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقضي الأمر واستمت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن مِن من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين